أ و ل أ س ئ ل ة هذا اللقاء من اليمن يقول صاحبه أ س ت د ي ن من جاري كيس طحين أ و كيس ح ن ط ة من أ ج ل الخبز وبعد أسبوع أرده له ف م اسبوع الحكم في هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله لله صلى في رب و ل م و ا ر ك على عبده ر س و و ل ه نبينا محمد ل آله فالحمطة البر ى وأصحابه أجمعين أما بعد فالحنطة البر من ا ل أ ص ن ا ف ا ل ر ب و ي ة التي لا يجوز بيعها إ ل ا مع التقابض والتماثل سواء بسواء يدا بيد ومثله دقيق ا ل ح ن ط ة في حكمه فطحنه لا يغير حكمه فلا يجوز أن يستدين الربوي في جاره هذا النوع أو الصنف بل لابد من والتماثل والحل أن المسألة من الصنف من التقابض بد مثل هذا لا هذه بل ا و ا ن يشتري منه كيس ة بطحين أ و كيس ة ح ن ط ة شراء بالمال ولا يلزمه ان أ يدفع الثمن نعم لأنه الأصناف نعم أنه تنحل وينحل معين حنطته فبيعوا عليه المبلغ أو باع عليه بالتراهم شئتم المقصود مثل المسألة فيما بمبلغ ثم المبلغ اختلفت الحالة الإشكال أو هذه اشتراه إذا إذا كيسا جاءت رد آخر إذا كيف في أ و توافر عنده شيء من الحنطه يبيعه يبيع عليه ثم كل واحد يتقاضى مع الثاني فيما يطلبه ف إ ن كان الثمن زائدا ل ل أ و ل أ خ ذ ه و إ ن كان زائدا للثاني أ خ ذ ه و إ ن تساوي على أن أن أو يكون يكون منه لا البيع حيلة على لا البيع حيلة يشتري منه كيس طحين أو كيس حنطة بمئة حنطة على أ ن ب ي ت ا بينهما أ ن ه إ ذ ا جاءه ا ل ح ن ط ة باعه ب م ئ ة مجرد حيلة فيكون البيع ح ي ل ة فلا يجوز أ م ا إ ذ ا باعه الكيس بسعر يومه ب م ئ ه او أ ك ث ر أ و أ ق ل ثم جاءت حنطته فباع عليه كيسا أو أكثر ذلك أو قيمته في ذلك اليوم وحينئذ يتقاضيان حسب حسب بأس ما فلا من بمئة حنطته أو أو أقل لكن في البيع والشراء هنا لا بد أ ن يدفع الثمن الذي هو الدراهم م لا لا ما يلزم إليكم يقول السلام عليكم عندي طفل يبلغ من العمر آثم وجزاكم والسلام اللهم لا لا علي الله السؤال الأخر يقول طفل يبلغ يصلي بعض الفروض في البيت فهل أنا آثم في ذلك وجزاكم الله、خير. النبي عليه الصلاة دينا احسن وأحيانا أنا خيرا يكون عندي في في عليه أتركه أو سنة سنة أحد إحدى عشر عشرة بعض الله قال مروا أ و ل ا د ك م ب ا ل ص ل ا ة لسبع و ض ر ب و ه م عليها لعشر وهذا تجاوز العاشره الى ا ل ح ا د ي ة عشره ة فمثل ذ ا ي ت أ ك د في حق ولي أمره أن يؤدي امره ل ل ص ا ة ع جماعة المسلمين المسجد م في ي ت ن ن على على على ذلك لا على سبيل الوجوب قبل التكليف لا على سبيل الوجوب ل أ القلب يحتلم مرفوع عنه حتى يحتلم حتى حتى يكلف حتى يبلغ السن التكليف لكن من باب ا ل ت أ د ي ب يؤمر بالصلاه اذا أ ت م سبع سنوات ويضرب عليها إ ذ ا أ ت م ع ش ر وكثير من الناس يتساهل في هذا الباب ويتسامح في ذو ما ينشأ الطفل على شيء من التفريط في الصلاة وفي فعلها ينشأ شيء المسلمين ويستمر ذو ذلك ما من مع جماعة الصلاة على على ولا شك أن ا ل ولي ا ل أ م ر عنده شيء من ا ل ر أ ف ة و ا ل ر ح م ة بولده لكن من تمام ا ل ر أ ف ة و ا ل ر ح م ة به أ ن يعوده على مراد الشارع هذا من رحمته لولده فأحياناً يكون الجو شيء من البرودة شيء من الحرارة فتأخذه يتركه هذا مصلحته فأحيانا الجو البرودة الحرارة الشفقة والرحمة على أن يتركه يصلي في البيت لكن هذا ليس من من من من يكون أن لكن على يصلي ليس وفي في في شيء شيء ليس من مصلحته ان يصلي في البيت بل امتثال أ م ر ه عليه ا ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س م ب أ م ر ه إ ذ ا بلغ سبعا إذا أتم سبعا وبضربه إذا أتم وبضربه إ ذ ا أ تم عشرا هذا هو تمام النصح وهو تمام ا ل ش ف ق ة والرحمه ة وينشأ على ذ إذا إذا هذا ا الأمر فلا بها لا بها الله أيضا سائل كلف كلف إليكم يقول أحسن يفرط يفرط السلام عليكم و ر حجيت م ة فضيلة الله وبركاته الشيخ أنا ح متمتعا قبل خمس سنين أ و أربع و أ و ل ما أ ت ي ت م ك ة طفت طوافا كاملا ولم أ س ع ى الا شوطا أ و شوطين وأكملت وماذا يقول أو أني كنت مريضا حينها فهل علي أن أكمل أنه كنت مع العلم مريضا خمس الحج فهل علي السعي وماذا علي السائر يقول إنه حج قبل باقي أربع حينها سنين حج و أ ن ه حج متمتعا وعلى هذا المتمتع إ ذ ا جاء إ ل ى م ك ة فعليه أ ن يطوف ويسعى ل ل ع م ر ة ثم يتحلل منها التحلل التام ثم بعد ذلك في يوم الترويج يحرم ح ب ا ل لكن هذا السائل هذا ي ق و أول و ل ل أتيت ما مكة ا ح ج مضى منذ خمس سنين أو أ ر ب ع يقول أ و ل ما أ ت ي ت م ك ة طفت طواف كامل ولم اسعى الا شوط او شوطين هذا هذا سؤاله العمرة أتى بالطواف كان لم ولم يسعى للعمرة وعلى هذا لو يأتي بسعي يسعى أتى وقته تسعى تقصر تحل فقط عليك أن تسعى ثم تقصر ثم تحل التامل. لكنه بعد أن انتهى ثم ثم التصحيح التحلل الحج وحينئذ بعد إ ل ا أ ن يكون تصحيح حجه الذي فعله ل أ ن ه أ ك م ل باقي الحج نقول انه في مثل هذه الصوره ة أ د خ ادخل الحج على العمرة فصار قارنا أ الحج على العمره فصار قارنا ويصحح وعلى سواء أو والقران وحينئذ الكيفية يلزمه هدي شيء عليه حال حجه على تمتعا التمتع كل لا هذه فإنه كان قران يكون أ د خ ل الحج على العمره ك ا ل م ر أ ة التي تحرم ب ا ل ع م ر ة م ت م ت ع ة بها إ ل ى الحج ثم تحيض ثم لا تتمكن من أ د ا ء طواف العمره ة حتى تتلبس بالحج تتلبس صنعت ل ل كما عائش ا رضي الله عنها فإنها أدخلت الحج على العمرة أعلم فإنها قارنة وهذا في حكمها والله الحج فصارت في أدخلت أ ح سؤال ن الله ا إليكم ل س اخر يقول هل المصاب بسلس البول أ ك ر م ك م الله داخل في حديث القبرين أ م ا أ ح د ه م ا فلا ي س ت ت ر من البول المصاب بسلس البول هذا مبتلى وإصابته ليست بيده يفعل ما بسلس مبتلى ليست يفعل يغسل بيده به وحينئذ وينضحه أمر فرجه وينضح ب ع د ذلك على فرجه وسراويله ولا يلزمه أ ك ث ر من ذلك ل اما ي ل ز ه أكثر أ ذلك من م حديث الوعيد أ و عذاب صاحبي القبرين ا ل ذ ي ن أ ح د ه م ا لا يستتر من بوله هذا باختياره هذا ليس بمصابه بإمكانه أن يستنزه أجله يستنزه بوله بوله ولذا وخذ على ذلك وعذب من أجله كان لا يستنزه من بوله أو لا من بوله أو لا ليس على يستبرئ يستطر من من من أن أو أو من البول المقصود انه ل ل المقصود ب و أ ب إ م ك ا ن ه أ ن يتطهر ط ه ا ر ة ك ا م ل ة وفرط في ذلك وفرط في ذلك أ م ا المبتلى بسلس البول الذي ليس باختياره ف إ ن ه لا يؤاخذ إ ذ ا فعل ما أ م ر به يغسل فرجه ثم بعد ذلك ينضح فرجه وسراويله سؤال علي رضي الله عنه حين أ م ر المقداد قد ك ا ن رجلا م ذ ف أ م ر ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يغسل الفرج وان ضح بعد ذلك على الفرج والسراويل ولا يضره وقت ا ل ا س ت ح ا ظ ة و ا ل ا س ت ح ا ظ ة خروج دم غير الحيض س م وتعامل ن نزيف ه دم فساد أو نزيف. غير الحيض أو و غير م ع ا م ل ة الطاهرات تتوضا لكل ص ل ا ة وتصلي وتصوم أ ي ض ايضا وتصوم أ ل أ ن حكمها حكم ا حكم ا ل ط ر ت وليس حكم, وليس حكم, حكم الحيض. أ ح سؤال ن الله、إليكم. أيضا هذا إليكم س يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ل ل ا هل وبركاته ع ي ك م اعطي ل ل الله هل س ا وبركاته م ورحمة أ زكاه ة إلى المقبل على ابن زواج أختي و ظ ر ف صعبة أ م عمر ت ق و ل ه ذ ه هل أعطي ز ك ا ة الى ه ا إ ل ابن أ خ ت ه ا المقبل على زواج ظروفه ص ع ب ة نعم الزواج من الزواج الحاجات الأصلية تأخذ من أجله الزكاة. وتدفع الزكاة من أجل الزواج ك ا ة اذا كان لا يستطيعه وهو محتاج إ ل ي ه ف إ ن ه ح ا ج ة أ ص ل ي ة وابن ا ل أ خ ت إ ذ ا كان محتاجا تدفع له الزكاه ة تدفع ل ا لانه ز ك ة ل أ ليس بفرع ولا أ ص ل ولا تلزم نفقته ولا يرث. لا. لا. أحسن الله إليكم أحسن يرث هذا السائل أ يقول ض ا ي أ ر ج و التفصيل هل في الحلي التي أ ع د ت للاستخدام الشخصي هل فيها زكاه ة الحلي المستخدم للتجمل يختلف ي ف أهل أن أما فيه العلم اختلافا كثيرا على أن يكون بقدر الحاجة لا يخرج إلى حيز الإسراء فيدخل في المحرم فتجب فيه الزكاة على كل حال كثيرا إذا كان يخرج فتجب في يكون حيز بقدر ل ل ا س ت ع م ا ل وبقدر الحاجه ة ف ج م ا ي ر أهل أنه العلم على أنه لا زكاة فجمهور ي ه أ ه ل العلم على أ ن ه لا ز ك ا ة فيه و إ ن أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة من باب الاحتياط خروجا من خلاف من أوجبها أعرف ولا بإخراج لا مانع من ذلك لكن لا أعرف نصا ملزما يلزم المكلفة بإخراج الزكاة ذلك لكن يلزم من ي خ ر ج و ا عن ا ل ب ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ه فيه احاديث وفيه اشياء لكنها لا تقوى على أ ن تخرج من ا ل ب ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ة وللعلماء فيها كلام طويل ولهم أ ي ض ا عنها أجوبة ليس ه ذ اجوبه م ا تفصيلها أحسن الله、إليكم. هذا السائل ل إليكم ي أحسن ق ل سؤالي هو إذا كان عندي هو م ل المال في البنك غ من شراء في ف وأريد بيت أو أرض ل الزكاة؟ تجب فيها الزكاة؟ هذا المال الذي يجمع ويدخر من أ ج ل شراء بيت أ و س ي ا ر ة أ و زواج أ و غير ذلك هذا المال إ ذ ا حال عليه الحول تجب فيه الزكاه ة تجب ف ي الزكاة وإذا أنفق فيما رصد من أجله قبل تمام الحول فلا شيء فيه. سؤال الثاني وراتبه خمسمائة ريال أجله قبل يقول ولد متزوج أنفق من فيه شيء عندي رسد الجواب فقط فهل يجوز لي ان اعطيه من الزكاه وانا والده وهل يجوز لخالته ان تعطيه الزكاه ب ب ا ل ن س لخالته لخالته ف إ ن ه ا يجوز لها أن ت ع ط ي ه ان أ تعطيه من زكاتها ل أ ن ليست ب أ ص ل ولا فرع ولا تلزم النفقه ولا ت ر ث نعم أحسن الله إليكم هذا السؤال الله هذا ي ق ولا ص ح ورحمة ورحمة ب وبركاته وبركاته ه الله الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أ ت خ ل ص من الوسواس ل أ ن ي أ ع ا ن ي منه في صلاتي وفي قراءتي و أ ن ش غ ل عن الخشوع أ ف ي د و ن ي جزاكم الله خيرا كثر وكثر ذلك كثير يكون تغير الابتلا بالوسواس السؤال والسبب الحياة الناس الإنسان فتجد عنه عند عنده نمط من في شيء من الديانة مع الجهل د ي ا ا ن ة مع ل شيء من الديانة من مع الجهل فيبتلى بالوسواس ليخرج مما أ و ج ب ه الله عليه بيقين على حد زعمه ويحتاط لعبادته فكثير من الناس يبتلى بسبب هذا الاحتياط والاحتياط كما قرر ر رحمه الله أنه إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك شيخ تيمية الإسلام ابن الله إذا إلى م م أنه أدى أو أ و فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط ي ب د أ الوسواس من باب الاحتياط ويكثر الاحتياط ويزداد الاحتياط إ ل ى أ ن يبتلى ا ل إ ن س ا ن فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن ينصرف وإذا قال له الشيطان أنك غسلت يدك مرة أو وإذا أو ويخرج حينئذ قال الشيطان ما الأكثر لا غسلتها أكثر. وإذا قال قل قل له غسلت غسلت على له لم تبلغ لم يدك يدك فيبني الاحتياط أنك من أكثر تسبغ أسبغت مرة من م غ ا ل ط ة الشيطان معه فلا يطيعه ولا يلتفت إ ل ي ه ويستعيذ بالله منه ويكثر من ا ل ا س ت ع ا ذ ة ويقبل على الله جل وعلا ويلهج بالدعاء ويصدق مع الله جل وعلا و إ ل ا فالوسواس وصل الحد فيه عند بعض الناس إلى أن ترك الى ص ل ل ا ة إ أ ن ترك ا ل ص ل ا ة لماذا لأنه يمكس الساعات في المغتسل الموضى يمكس في في شخص يقول اللي انه يتو... يغتسل خمس ساعات خسل الجنابة و آ خ ر ي أ ت ي بعد طلوع الشمس يقول انه لم يستطع أ ن يصلي العشاء إ ل ى ا ل آ ن يعني قريب من سبعه او ثمان ساعات في الشتاء هذا ماله ما ق ا إ ل ى الترك لكن يقطع الطريق على الشيطان من أ و ل ا ل أ م ر ولا يلتفت إ ل ي ه نفسه ولو ولو بقي بقي شيء في شيء في ف ن س ه يعني الأمر،, الامر ولله الحمد ميسر كان يغتسل بالمد... يتوضا غ س ل ي ت ب ا ل م د ويغتسل بالصاع بعض الموسوسين ما يكفيه لا برميل ولا أ ث ن ي ن ولا ثلاثه ة صلى ل ل ا ا ا ل ع فهو ي ة ف يخل ب... على حد زعمه وحسن قصده أنه يحسن نفسه النهاية وهو في الحقيقة مسيء إلى نفسه و... وفي إلى لا بد أ ن يترك ل أ ن هذا أ م ر يشق وقد لا يطاق في وقت من ا ل أ و ق ا ت فعليه من أ و ل الطريق أ ن يقطع الطريق على هذا الشيء الموسوس الشيطان ويكثر من بالله منه هل يجعله على الأكثر نعم يجعلها الاستحاذ حينئذ إذا الموسوس الشيطان الأقل العضو ثلاث ثلاثا الأكثر ثلاثا ولا على غسل على ذلك من مرتين نعم ويكثر ويبني أو يعني يبني يعيد تردد بعد بعضهم يقول انه ت و ض أ فمس الباب فتنجس ما الذي جعله يتنجس؟ يعني شخص يقول اننا في آ خ ر أ ي ا م الدراسه ة ي ع وهذه ا ل أ م ث ل ة تضرب للتنفير من الوسواس لأي؟ لكي يحرص الإنسان على أن يتخلص منه بأي وسيلة يحرص بأي أن منه شخص في آ خ ر ا ل د ر ا س ة والطلاب قل عددا فقال شخص مدرس آ خ ر هو مدرس هات طلابك مع طلابي أ و خذ طلابي معك قلت له لا باس أ س م ي خ ا ثم خيل لي أ ن ه قال لي أ ط ل ق ت زوجتك فقلت نعم يعني وصل الحد إلى هذا وأكثر ما يكون في في باعثه يكون لكن وصل وأكثر الوسواس الوضو والصلاة والطلاق وهذا أول الحرص الحرص الحد إلى الأمر على الذمة هذا ما براءة قد الذي لا يقيد بقيد الشرع وزمام الشرع وخطام الشرع يقيد بقيد هذا ل الاحتياط ينفع هذا ا الذي يوقع في المحظور الذي يقول شيخ ا ل إ س ل ا م من الاحتياط في ترك هذا الاحتياط وعلى هذا عليك أ ن لا تلتفت إ ل ى ما يمليه عليك الشيطان بل تنتبه العبادة عليك أن تقطع الوسواس من أوله وتسعى في مخالفة الشيطان تقطع وتسعى في ذهنك أن وأن أثناء من وتحضر أثناء وأثناء الوضوء أثناء الصلاة توجيهكم ق ب ل على صلاتك ت وتتدبر ما تقرأ وبذلك ينقطع إن شاء الله تعالى ت خ شيخ ش شاء ى فيها ينقطع الله ما الوسواس وبذلك و لمن حول هذا الذي ابتلي بالوسواس ما توجيهكم لمن مساعدته من الأمر هذا الذي يراقبه حوله للخروج حوله أول في كيفية ينبغي أن في أن ثم يقول ل و اتق الله لان تزدت على ما شرع الله في غسل ا ل أ ع ض ا ء وخرجت من حيز ا ل س ن ة إ ل ى ا ل ب د ع ة ف أ ن ت اثم إ ذ ا غسلت العضو أ ك ث ر من ثلاث مرات ويخوفه ولو الوضوء المقصود حولوا يؤثر يقفل يقفل إذا من الوضوء الشرعي يعان عليهم يبذلوا فرغ نفسه بالله أنه هذا هناك له اقتضى الأمر إلا كان ماء إذا على على النصح أن أن من من بالتوجيه وبالمراقبة إلى ي أن س ت ط ي ع ا ل ت خ لا ص من ه ذ استطيع ل و و ا الله إليكم. هذه أيضا سائلة س أحسن إليكم هذه ق و ل لا أنا امرأة أ س ت السجود إ ط ل ا ق ا لمرض ما و أ ق و م ب ا ل ص ل ا ة على كرسي و أ ن ا أ ت م ن ى السجود على ا ل أ ر ض لقول ا ل ر س وسلم السجود السجود الكرسي و يجوز طاولة ل صلى الله عليه وسلم عليكم بكثرة السجود. فهل يجوز لي السجود على طاولة مقابل الكرسي الذي أصلي عليه بكثرة السجود ركن من أركان من الصلاة السجود على ا ل أ ع ض ا ء ا ل س ب ع ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة كما أ ن القيام ركن من أ ر ك ا ن ه ا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لعمران بن جنب بالاستطاعة حسين فإن فإن مقرونة تستطع تستطع فالمسألة تستطع السجود جالسا صلي فتصلي لم لم فعلى لم قائما فقاعدا وإذا تصلي, جالسة وتوم... تصلي قائما كانت تستطيع القيام وتركع فاذا جاء السجود ف إ ن ه ا تومئ إ م ا ء ب ر أ س ه ا أ و ما تستطيعه من بدنها المقصود أنه لا يلزمها أن تسجد على الأرض وهي لا تستطيع ولا يلزمها أن ترفع شيئا تسجد عليه ولا يلزمها أن ترفع شيئا هذا المقصود على عليه عليه بل هذا من وهي تسجد تسجد تسجد أنه أن أن أن تستطيع ترفع ترفع ا ل أ م ر الذي لا يطلب شرعا بل جاء في بعض ا ل آ ث ا ر النهي عنه قد يدخل السجود السجود السجود تدخل حديث السجود في شيء تومي إيماء ويكفيها بحيث الإيماء وحين في الغلو لأنه لم ولها لو فكأنها على فكأنها نفسك من حكم من من أعني هذا أكثرت أكثرت تستطع بكثرة السجود يعني السجود أ و ما يقوم مقامه ل أ ن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إ ل ا وسعها فمثل هذه لا تكلف برفع شيء إن تسجد عليه كما تكلف بذلك إليكم أعلم نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم لا نفسها الأرض والله الله أن أن أحسن ونفع على على تشق فتسجد فتضرر